قال هزار قالت لي أم الدرداء يا هزار ألا أحدثك ما يقول الميت إذا وضع على سريره قال قلت بلى قالت فانه ينادي يا أهلاه جيراناه ويا حملة سريراه لا تغرنكم الدنيا كما غرتني ولا تلعبن بكم كما تلعبت بي فإن أهلي لم يحملوا عني من وزري شيئا ولو عند الجبار لحجوني ثم قالت أم الدرداء للدنيا أسحر لقلب العبد من هاروت وماروت وما آثرها قط إلا أصرعت خده